وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا وكانوا لنا عابدين وجعلناهم أئمتين وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وكان لنا عابدين <تصفيق> <تصفيق> ولوطا آتي <تصفيق> <كبائث> إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا ونوحا إذ ناذى من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له ونصرناه من القوم الذين كذبوا وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ القوم وَقَالُوا ففهمنا سليمان ففهمنا وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وعلمناه صنعة له سلة لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون صدق الله